فَمَنْ خَافَ مِن مُصٍِ جََفًَا أَو إثمًَا فَأَصْلَ حَبَينَهُم فَل إسمَعَلَ إِ اللهَّه غَافُور الرَّحم يأَّهَ الذيذنَ آل أَمَنُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أجام أخر وعلى الذين يطيطوا له فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له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 يريد اللههُ بكُم لصرَ وَل يريد بِكُم العُصرَ وَلتُكمِلُ العَِّةَ وَللتُكَبّر الله وَللتُكَبّر اللهَّه عَ نَاهَذكُم وَلا عَكُم تشكود